أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصف فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قَالُوا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 119. ويأخذكم عذاب أليم